أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنة عدن يدخلونها جنة عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب جنة عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولون آم ولباسون فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحل دار المغفرة. ما تمن لا يمسنا فيها نصبا ولا يمسنا فيها لحوبا والذين كفروا لهم نار جهنم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم خي لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزيكم لكفور كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا وهم يصرخون فيها ربنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للطالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه علِيمُ بذات الصدور، هو الذي جعلك خلاءَ في الأرض، فمن كثرَ فعليه كفرُه، فمن كثرَ فعليه كفرُه فمن كثرَ فعليه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 اللهم اهدنا لصالح قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الاسلاميه زوروا موقعنا على www.ملامح ذكر خير المساله وخير الدعاء وخير